كذلك يبين الله لكم لا آيات لعلكم تتفكرون في الدنيا ولا آخره ويسألون تعالي اليتاماق لفواح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من ولو شاء الله لا اعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشيكات حتى يتبين لكم ما يعملهن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم مچری کیوندرچ ید نل جی ون مو پھر ویو بہ آ لِنَنَاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَتَعْزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ مولیم و مو می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 والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يترضصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحذ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى أتنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فِأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا نل سکمتی ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فاذبلون اجلهن فلا تعذبوهن ان تحسن ازواجهن فلا تعذبوهن ان يكن ازواجهن